يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والافهام ان الله كان عليكم رقيبا يا أ ي ه ا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما َ م َ ت ا ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها ك ل محدثه ب د ع وكل بدعه ضلاله ايها الناس نحمد الله جل وعلا على نعمه ا ل ك ث ي ر ة وعلى آ ل ا ئ ه ا ل و ا ف ر ة ا ل غ ز ي ر ة التي أ ن ع م بها علينا و ا ي ا فله الفضل والمنه وله الحمد أ و ل ا واخرا له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أ ي ه ا المسلمون إ ن نعم الله تعالى علينا ك ث ي ر ة جدا وربنا سبحانه وتعالى امتن علينا في مواضع ك ث ي ر ة من ك ت ا ب بنعم فقال سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تكسوها وقال جل وعلا الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض و ا ش ر ل عليكم نعمه ظاهره وباطنه استوعب علينا نعمه في الظاهر والباطن وهي ك ث ي ر ة و غ ب ي ر ة و م ت ن و ع ة نعم عباد الله ومن هذه النعم ا ل ج ل ي ل ة ن ع م ة هذه التواصل وهذا اللقاء وهذه المواصلات ا ل ع ظ ي م ة التي ربما كانت تقطع في ا ل أ ي ا م أ و في ا ل أ ش ه ر مع ع ن ا ء السفر وجهد المسافر وما يحصل له في أ ث ن ا ء طريقه من الوعداء ومن ا ل أ د ع ا ء وما يعترضه من ا ل و ه و ش او قطاع الطريق او غير ذلك وكانت لا تحصل مثل هذه الامور الا كالمعجزات أو المعجزات. ذكر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ق ص ة ع ج ي ب ة هي م ع ج ز ة من معجزات نبي من انبياء الله تبارك وتعالى قال جل وعلا لقد كان لسمع في مسكنهم آ ي ة أ و قال جل وعلا وتفقد الطير أ ي في حق سليمان عليه السلام فقال مالي لا أ ر ى له الهدى أ م كان من الغائبين ل و ع ذ ب ن ه ع ذ ا ب ش د ي د أ و لاذبحنه أ و ل ي أ ت ي ن ي بسلطان مبين سليمان عليه السلام اتاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لاحد من بعده كما قال جل وعلا عنه اربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه شيطان قال لولا دعوه اخي سليمان لربط بساريه من سوار المسجد حتى يصبح يلعب به أ ط ف ا ل ا ل م د ي ن ة فنعم عباد الله سليمان كما قال تعالى عنه يا أ ي ه ا الناس علمنا منطق الطير و أ و ت ي ن ا ب كل شيء إ ن هذا لهو الفضل المبين فتفقد يوما من ا ل أ ي ا م بعض الطيور و كانت الطيور قد سخرت و ذللت لسليمان عليه السلام فلم ي ج ط ا ئ ر من هذه الطيور أ و الهدوء وكان رحل و قطع ا ل م ش ا ف ا ت ا ل ط و ي ل ة من أ ر ض الشام إ ل ى أ ر ض اليمن ب م أ ر ب اليوم التي هي ش ب ا ف ر أ ى أ م ر عجيبا كان هذا ا ل أ م ر الذي ر آ ه والذي أ خ ب ر ه عن الرجوع إ ل ى سليمان هو الذي أ ن ج ا ه الله تعالى به من العذاب ا ل أ ل ي م الذي كان سيتعرض له الهدهد فلما جاء الهدهد فقد علم بالوعيد الشديد الذي توعد, توعد به سليمان الهدهد فمكث غير بعيد مكان متوسط ليس بعيدا وليس قريبا حتى لا ي ع ا ج ل ب ا ل ع ق و ب ة فقال احط بما لم تثق به وجئتك من س ب ع بنبع ي ق ي ن إ ن ي ولدت م ر ا ه تملكهم و أ و ت ي ت من كل شيء ولها عرش عظيم ا ل ق ص ة و ا ل آ ي ا ت تعرفونها فلما علم سليمان أ ن هنالك من يعبد الشمس ع ن د الله عز وجل خاطبهم بخطاب و أ ر س ل إ ل ي ه م كتابا ص ح ب ة الهدهد فاوصله الهدهد إ ل ي ه م ب وقت قصير وهكذا ماذا بارك الله فيكم دعاها سليمان عليه السلام إ ل ى ا ل إ س ل ا م إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ا تعلوا علي واتوني مسلمين شهدنا ا من هذا هذا ا ل أ س ل و ب الدعوي لم يكن يتحصل ويتيسر إ ل ا من ا ل معجزات الانبياء عليهم الصلاه والسلام او قد يحصل ما يحصل من كرامات الاولياء التي يكرم الله تعالى بها من شاء ليباد قال سليمان عليه السلام كما ذكر الله عنه ايكم ي أ ت ي ن ي بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عزيز من الجن انا اتك به قبل أ ن تقوم من مقامك و إ ن ي عليه لقوي امن قال الذي عنده علم من الكتاب أ ن ا آ ت ي ك به قبل أ ن يرتد إ ل ي ك طرده فماذا كان جواب سليمان عليه السلام فلما راه م س ت ق ر ا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني لي أ ش ك ر أ م ك فهذه النعم عباد الله و ن ع م ة هذه المواصلات ا ل س ر ي ع ة التي انعم الله بها علينا يجب علينا ان نشكر هذه النعمه وان نعرف حق هذه النعمه وان تشتغل في طاعه الله سبحانه وتعالى والا أ تشتغل بالمعاصي والاعراض عن طاعه الله عز وجل ومن اعظم ما تشتغل به الدعوه الى الله الرحله و ا ل د ع و ة الى الله في وقت قصير يدخل الداعي ويقطع مسافات طويله ويذهب إ ل ى بلدان ك ث ي ر ة ف ي ب ل ر دين الله عز وجل ويلتقي ب إ خ و ا ن ه من المسلمين في دين إ خ و ا ن ه من المسلمين يحضرون وينتفعون في مناطق م ت ع د د ة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى فنعم عباد الله هذه ا ل ن ع م ة ربما كان المتقدمون لا يحصل لهم التواصل إ ل ا بعد قطع المسافات ا ل ش ا ق ة حتى قال بعضهم اجعل لنا اي ف ا ط ب مبارك ان ماذا باع ة م ل ك ا صحتاك و إ ل ا بالعشيات فكان احدهم يرحل المسافات ا ل ط و ي ل ة ا ل ب ع ي د ة ويحتاج الى ف ق ا ت ا ل ك ث ي ر ة ويتعرض لمخاطر السفر بينما ا ل آ ن يحصل هذا بشيء يشير ل ل ج ع ل والجزوع ولهذا س م ن ى بعض شعراء العلماء ماذا ا ل ث ل ا ث ي وربما لم ي ح ص ذلك فقال وقد ت ل ت ق ا ل أ ر و ا ح والبول نازح عن الجمع ب ا ل أ ش ب ا ح ذات الهياكل وهو ابن و ز ي ر العالم اليماني المشهور عليها رحمه الله ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ا ل أ ر و ا ح جنود مجنده فما تعارض ج ن ه ا ا ت ل ف وما تناثر منها اختلف ر و ه مسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه وعلقه ا ل إ م ا م البخاري في صحيحه من حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنه فنعم عباد الله إ ن ا ل أ ر و ا ح جنود م ج ن د ة فما ت ع ا ر ض منها ا خ ت ل ف ا ت ه د وتوافق نعم ف ا ل أ ر و ا ح ا ل ص ا ل ح ة تميل إ ل ى ا ل أ ر و ا ح الصالحه الصالحون يحب الصالحين وغير الصالحين لا يحبون إ ل ا ن فلهذا ا كان الجليس له أ ث ر بالغ وقوي في جليسه ولهذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم المرء على دين خليله ف ل ي ن ظ و احدكم من يخالل رواه الطبراني وابو ي د ا ل الله ع ن هذه ابي ل ن ه ل ي ر ه رضي الله عنه وفي الصحيحين عن أبي والجليس ا ل س و ر كحامل النسك وكيل الحداد فحامل النسك اما أن ت ت ان ع م ه وإما أن ت ي د م ن ه ر ي ح ا طيبة واما ك ي ل ل ح د د ا إ يهدد ي ان أ ت ي د منه ريحا م طيبه ف أ م ر مهم جدا عباد الله الحرص على الجليس الصالح وعلى استغلال هذه النعم ب ز ي ا ء الصالحين, الصالحين وبالتناصح وكان ا ا والتحامف وفيما فالجريد الصالح إما أن تشتري منه طيبا والطيب من ما ل عليه المسلم ت تشتري و و ع من ينفع يحرس أن أنفس به النبي صلى الله عليه وعلى سلم يحب الطيب و ن ه ا يرد الطيب وكان من احب يقول ح ب ب اليه من دنياكم الطيب والنساء فكان اهم شيء من متاع الدنيا يحبه الرسول صلى الله عليه وعلى سلم الطيب حتى قال بعض الملوك لو قسمت نصف ملك في الطيب لما كان ذلك كثيرا فالطيب طيب كسمه نعم ف ا ل ج ر ي م الصالح ك إ ن س ا ن ماذا يجالس أ و يحصل على طيب إ م ا ان يشتري طيبا و إ م ا أ ن يشم ر ا ئ ح ة ط ي ب ة على خل درجاته و إ م ا أ ن يحصل له طيب في جسده فيرجع ورائحته طيبه كل صالح يحب أ ن تكون رائحته ط ي ب ة ولذلك كان ر ب ي ن ا صلى الله عليه وسلم يكره أ ن تسمى منه ر ا ئ ح ة غير ط ي ب ة من ا ل ص ي ح ي ن من حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فهذا مثل عجيب لماذا لجريد الصالح لجريد الصالح إما طيما وإما رائحة وإما أن لك شيء من الطيب والأكس بالأكس مثل لجريد لجريد لك عجيب تجد تفتري طيبة يخفر شيء أن أن أن فالجريد ا ل ش ي ء إ م ا ان تحرق ثيابك م ث ل ك ي ل الحداد و إ م ا أ لا ترجع سالما وقد شممت الغبار والتراب والرماد و ا ل ز خ ا ت ف ي أ ق ل ا ل أ ح و ا ل وقد يحرق ثياظك و تحرق قد ت الثوب تحتاج الى ثوب اخر وربما كان الحرق بليغا فبدا شيئا من ا ل ع و ر ة ومشى ذلكم وعورته ب ا د ي ة أ و غير ذلك نعم عباد الله نعود إ ل ى ما ش ر إ ل ي ه آ ل ف ا من هذه النعم ا ل ع ظ ي م ة التي أ ن ع م الله سبحانه وتعالى على العباد نعم كثيره ن ع م ة الطلبات ويجب أ ن تشتغل ب ط ا ع ب الله سبحانه وتعالى سواء كان م ن يقوم عليها أ و م ن يركبها ف إ ن هذه ن ع م ة ي ق ط ع مسافات ط و ي ل ة و ب ع ي د ة في لحظات ق ص ي ر ة أ و ن ع م ة هذه المراتب ا ل ح د ي ث ة من ا ل س ه ل ومن السيارات وسائر هذه النعم فلهذا دائما المسلم يحرص ويتذكر و ي ت أ م ل ولا ت ط ر أ عليه ا ل غ ف ل ة ولا يكون افشل ا ل غ ف ل ة عن نعم الله الكثيره هذه بعض نعم الله نعم التي نعرف بها ف ر ض ا عظيما وبونا واسعا بينما كان يشاهد فيه وعليه وبه المتقدمون وما نحن نسافر عليه من هذه النعم تبقى تذكر الله وتشكر الله عز وجل على هذه النعمه ما تبقى ر ا ف ل ا عن هذه النعمه وهكذا سائر النعم ب مدخلك و ب مخرجك و ب بيتك و ب أ ه ل ك ف إ ن هذا هو السبيل الى شكر النعم أ ن ك تعرف النعم التي ا ل ع م الله ب ه علم ش ك ي ا انسان ما عرف هذه ا ل ن ع م ة كي يشكرها لا بد أ ن يعرف هذه ا ل ن ع م ة و أ ن ينظروا ت أ في ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض وما خلق الله ب شيء ف ا ل إ ن س ا ن يتذكر دائما و ي ت أ م ل وينظر إ ل ى نعم الله و آ ل ا ئ ه على عباده إ ذ اذا كان المسلم نبيا إ كان هكذا ينتبه لهذه النعمه ف إ ن هذا بريء شكر هذه النعمه و إ ذ ا ش ك ر ى ف إ ن الله سيزيده من فضله كما قال تعالى واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيد النقر ولئن كفرتم منا عذابي لشديد فاذا شكر الانسان هذه ا ل ن ع م ا حمد الله عليها ومن شكرها الا يسلم شيئا منها في معصيه الله بل يستغل ذلك في طاعه في الله سبحانه وتعالى وقليل من عباده الشكور قال تعالى اعملوا هالداهو لشكرا من لا ي د خ ل الناس رواه أ ب و داود بسننه من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه فنعم شكر النعم مؤذن بدوامها و ز ي ا د ة الخير فيها وكبران النعم ومن ر ا ا ن ن ل ع و م أ س ب ا ب كفرانها ا ل غ ف ل عن النعم أ و أ ن تحصل ل ل م ث ل م م ي ب ه فينسى سائل ما انعم الله ر به عنه صحيح بعضهم قد يصاب بجثته أ و في أ ه ل ه أ و في و ل د ه أ و في م ا ل ه أ و غير ذلك فينسى سائر النعم ا ل ك ث ي ر ا ل غ ز ي ر ا ل و ا ج ر ا ل م ت ن و ع ة نعم عليه فيكون هذا سببا لجهود ن ع م ة الله عليه و إ ذ ا جهدها ربما شربت عنه وقد ضرب الله م ه ل ا عظيما ل أ ي د ا د ن ا اليمنيين الذين كانوا في ن ع م ة ع ظ ي م ة لقد كان لسبع في مشكلهم آ ي ة جنتان ع يمين وشمال ق ل و ا من اسم ربكم مسؤوله ب ل ة ط ي ب ة ورب غفور ذكر بعض المؤرخين أ ن أ ح د ه م كان إ ذ ا جاء إ ل ى م أ ر ب ه الى ا ل س ب أ من ج ه ة صنعاء أ و من غيرها وعليه ا ل قبل أ و شيء من ذلك يموت أ ي لمس لهذه ب ل ا د وعليه منها شيء وكانت لا تعرف هذه البعوض وهذه الحجرات ا ل م و ج و د ة اليوم فلما أ ع ر ض و ا عن هذه ا ل ن ع م ة قال هذا ابن ف ه ي ر رحمه الله تعالى أ ر س ل الله إ ل ي ه م رسلا فتبعوهم ف ت ر ه م ما ع ر ض و ا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما كان الله ليعذبهم حتى تقام عليهم ا ل ح ج ة لكنهم بعد ف ط ر ة من الرسل أ ع ر ض و ا وعادوا الى كفرهم إلى ج ه و د ه م وشع ماذا و ج ه د و ا هذه ا ل ن ع م ة ف س ل ق الله عليهم نقمتين ا ل أ و ل ى السد انهيار السد كفيل لاغلاق تلك البلاد باجلها ومعه أ ي ض ا ً أ س ح ي ل ا ل ع ل م فكان فطنه ع ظ ي م ة فبدلناهم بجنتيهم جنتين دوافع وكل خمط و أ ز ل وشيء من سدر قليل قال بعض الممثلين ل أ ن السدر وهو سيد النبت فيها ثمره فقال الله قليل أ ي ع ق و ب ة اللون ولهذا أ ن ا لا اعرف بلده في اليمن ا ل آ ن جوها مطعر جدا ً حار سيطا ً بل ا ل ج ت ا ن وفيها سائر الحشرات التي لا ي ج ب غ ي ر ه ا الا بعوض والنامس والزواعف والثعابين وغير ذلك وهذه ع ق و ب ة يصير هذه هي الله بهم هذا الذين عقوبة العقوبات عقوبات بأعدينا العرب فرق قالوا يتناقلون قيل أولئك وليزال بل ربنا ضرب سبب شيرة من مثل المثل أسلالنا اللي سائل كما ليس حتى تفرقوا في أيدي、السلام. حيث تبرق أ فمزقهم الله عز وجل ومزقناهم كل ممزق حتى قال ر ا عالم ب أ س ر ه نعم فيه من هؤلاء بسبب ج ه و د ه ذ هذه النعمة عباد الله فنعم ه م النعمه ذ ا ك م مختصرة ة ت و ب ي المشيك ه ل ى ن ع ا ل ل سبحانه العبد حصرها واحد وتعالى الله والمتأمله الكثيرا وأما حصرها فهذا لا واحد من البشر وتنوع نعم من وما كيه يطيق ماذا ما يطيق ذلك ولا يستطيع حجم النعم إ ل ا ربنا سبحانه وتعالى فلهذا نكون دائما شاكرين لله سبحانه وتعالى على نعمه سائلين منه المزيد و إ ذ ا ك م الله خيرا والحمد لله رب العالمين